Alhamdu lillahi rabbil alameen Ar-rahman ar-rahim Malik yawm d-deen Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina s-sirat al-mustakim Alhamdu lillahi rabbil alameen سيراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الا ان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 قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا لله لكم من الرزق فجعلتم منه حراما فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان الله اذن لكم ام على الله تفترون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 اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ La tabedilë lë kelimatë Allah, ذëlikë hoë alfawzë al-azhim. Wëla yahzunke qawuluhum, inna l'izëta lillahë jëmijënë, huë al-sëmiju al-alimë.